الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أجمعين حتم مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرد مشيئته في خلقه بتقادير الأمور وقدر مقادير الخلائق وآجا لهم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 فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل من انسالك ا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد اخوتي الكرام اننا حينما نستقبل عاما هجريا جديدا لابد أن نقف وقفه تامل ونستخرج الفوائد والاداب ونستخرج المواعظ والعبر من احداث هجره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحدث العظيم الذي غير البشرية جمعا إنها الهجرة النبوية المباركة التي بسببها انتشر دين الله عز وجل في الافاق فبلغ مشارق النبي صلى الله عليه وسلم ووعد بذلك الهجرة النبوية إخوة الكرام لا ينبغي أن تمر أحداثها علينا أملا بل ينبغي أن نقف معها وقفه تنمل وتدبر لما حدث بعدها من تغيير تاريخ البشرية وأقيمت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكه ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى الله عز وجل وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على المحن التي لقيها وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم ايذاء المشركين صبرا عظيما حتى انه كما ورد في مسند احمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الموسم أي في موسم الحج إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل حتى كان يذهب صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الناس في بيوتهم في منى وإلى الناس في أسواقهم في عكاظ ومجنة وغيرها يدعوهم إلى الله عز وجل يقول ايها الناس اني رسول الله بين يدي عذاب شديد وما كان صلى الله عليه وسلم ييئس قط ما يئس من بث الدعوه ونشرها مع ما لقيه من الإيذاء الشديد من اقرب الناس اليه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل اكابر الصحابه في دين الله، ودخل كثير من الطعفاء كبلال وصهيب وكعبد الله. محتسبا لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبث في الصحابة الامل ويعلمهم أنه سينتشر دين الله عز وجل وما هي الا سنوات قليله ثم ترفع المحن وينتشر الدين وتقام الدوله باذن الله عز وجل وقد ثبت ان خبابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا رداءه في ظل الكعبه فقال يا رسول الله الا ترى ما نحن فيه الا تنتصر لنا الا تدع الله ان ينصرنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال ان من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع الْبِشَارُ في نفرخ رأسه فيشق نصفين ولا يؤده ذلك عن دينه ويمشق بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ لحمه دون عظمه وعصبه ولا يؤده ذلك عن دينه شيئا وَلَكِنَّكُمْ قرر تستعجلون ثم جاءت البشارة فبشره النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله عز وجل سينتشر في الآفاق ظل النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحادة لا ييأس يتردد بين جبال مكة ويدعو الناس إلى الله ولما على هذا على قدر استطاعته ربما تستطيع أنت أيها المدرس وانت تعلم ابناء المسلمين أن تنشر دين الله وأنت مستى الأخلاق الحميدة وأن تعلمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع الطبيب أن يفعل ذلك فإن له تأثيرا عظيما على مرضاه أيها الطبيب تستطيع ان تدعو الى الله عز وجل من خلال مهنتك هذه ان تذكرهم بالله وان تعلمهم الصبر والثبات وان الامر بيد الله وان المرض قدر قد قدره الله عز وجل وهكذا كلنا يستطيع أن ينشر الدين وأن يبزده إن الإسلام قد انتشر في افريقيا وفي اسيا على يد كثير من التجار أقول التجار في تجارتهم في صدق حديثهم وفي حسن أخلاقهم وفي حسن بيعهم للناس نشروا دين الله عز وجل لكننا استروحنا الأمر الكل يظن أنه لا يتحمل جانبا من المسؤولية كلا بل إنك تتحمل جانبا من المسؤولية في بث الدعوة والدين إن بث الدعوة ونشر دين الله بين الناس ليس قصرا على الخطباء الذين يصعدون المنابر أو على الدعاه إلى الله عز وجل سبيل المؤمنين كما ذكرت ألفا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجث تلك الروح في اصحابه الكرام في حاله الهزام وضيق شديد يؤنفلهم بالخير ويبشرهم بان الدين سينتشر لا محاله في الافاق وهكذا خرج صلى الله عليه وسلم لما ضيق عليه إلى الطارف ليدعو الناس إلى الله عز وجل حتى لا يتوقف عن دعوته ابدا وما ينبغي للداعي أن يوقف دعوته إلا إذا رجبر على إن انتشار الجهل وإن بعد الناس عن دين الله عز وجل مسؤوليتنا جميعا ولا يخرج أحد من تلك المسؤولية فدع الناس إلى الله في بالطارق فأبقوا عليه بل كانوا أشد إباء من طوم فألقوه بالحجارة وسلطوا عليه سفهاءهم وما يئس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء جاءه ملك الجبال مع جبريل الامين وقال ان ملك الجبال يقرئك السلام فسلم عليه قال ان شئت ان عليه عليهم شبين فعلت يعني قتلتهم جميعا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم شبصه ومع ما هو فيه من الحزن الشديد إلا انه تحمل ذلك لانه صلى الله عليه وسلم يرى انه لا بد ان ينشر هذا الدين وانه سينتشر باذن الله وان العبد لا ينبغي ان يياس ابدا وما زال العبد يطرق الباب حتى يفتح باذن الله عز وجل قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقد كان هذا بالفعل فاخرج الله عز وجل من ظهور صناديد المشركين وأكابل الكفر الذين يصدون عن دين الله عز وجل ابطالا حمل راية الإسلام خفارة وفتح الله جل وعلا بهم البلاد وأتل بهم الكفرة بسبب كثير من هؤلاء من اولاد المشركين الذين حملوا الإسلام وحملوا رايه الدين كعكرمه وغيره وكخالد بن الوليد وإله من الصحابه الكرام الذين كانوا ابطالا من ابطال الاسلام فتح الله جل وعلا على ايديهم بسبب وصبر صلى الله عليه وسلم وأما أصحابه بالهجرة لما احتدم الأمر وصب العذاب عليهم صبا فهاجروا إلى الحبشة ثم عادوا بعد مدة ثم هاجروا مرة أخرى وكل هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم ثابت في دعوته إلى الله فلما صار ذاك المحل غير صالح لإقامة دولة أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة لإقامة الدولة الإسلامية في أرض أخرى وهكذا ينبغي على من لا يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل أطلق عليه الأمر إن أرض الله واسعة فهاجروا فيها يخرج ويدعو إلى الله عز وجل في اي محل فان أرض الله عز وجل واسعه وسنوفقه الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في أول الأمر أن أرسل الله عز وجل له وتلك من المنح أن أرسل الله عز وجل إليه ستة نفر من اهل المدينة من الخزرج وكانوا قد سمعوا من اليهود ما سمعوا فإن اليهود كانوا يعدلون عليهم ويقولون لهم إن هذا الزمان أوام إرسال نبي وسيبعث فينا وسنقتلكم معه قتل عاد وإره فكانوا يسمعون هذا من اليهود فلما وفقوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله قالوا هذا الذي حدثتكم عنه يهود فلا يسبقونكم إليه فآمنوا به ثم ذهبوا إلى المدينة ودعوا الناس إلى الله عز وجل وبدأ الدين ينتشر ثم جاءت بعد ذلك بيعة العقبة وكان فيها العدد الغفير من المهاجمين الأنصار الذين آمنوا بالله عز وجل ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الكرام كسفراء للدعوة إلى الله عز وجل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب وأرسل النوم مكتوب إلى غيرنا وبدأت الدعوة تنتشر والارض تمهد فلما صارت الأرض في المدينة ممهده لنشر دين الله عز وجل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجر فهاجروا إلى المدينة ثم أراد أبو بكر أن يهاجر رضي الله عنه فقال على رسلك يا أبا بكر إني أرجو أن يُعزل لي ولم يكن قد أذن له صلى الله عليه وسلم بعده أن يدرك بلاده وأرضه وأن يخرج مهاجرا. يعني استفرغ النبي صلى الله عليه وسلم جهده وبذل وسعه في مكة فلما صارت الأرض غير قابلة للدعوة إلى الله في له صلى الله عليه وسلم بالهجرة فاختار الصاحب وانظر رحمة الله كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم تخطيطا دقيقا للهجرة النبوية المباركة لم يأخذ الأمر هكذا هملا وإن الله جل وعلا كان قادرا على أن يحمل نبيه على البراء أو أن يحمله على الريح. كما كان يحمل نبي الله سليمان فيذهب من مكة إلى الندينة في طرفه عين لكن الله جل وعلا أراد أن يعلمنا أموراً لم ينبغي أن ننتبه إليها منها أن نتوكل على الله عز وجل ومنها أن نأخذ بالاسباب واين اخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى اعقلها وتوكل نتركها وتوكل نحن المتوكلون لما جاء قوم من اليمن ولم ياخذوا معهم زاده ولا متاعا فقالوا نحن المتوكلون هناك الحج طويلة وشاقة نحن متوكل ما فيش زاد ما فيش متاع ما فيش ومن اطاع تحب كيف ستحجون قالوا نحن المتوكلون قال بل انتم المتوكلون ينبغي ان تاخذ بالاسباب فان الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله ولذا من اخذ بالاسباب وفق وهزي اليك بجذع النخلة مفساد وامراه ضعيفة نخلة هزي. كيف تهز النخلة خذي بالأسباب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا ففعلت واخذت بالأسباب بأسباب تحصيل الرزق فجاء الرزق من الله عز وجل نرى ان بعض شبابنا في قوة وفتوة ولكنه يستروح أن يسأل الناس ولن يتكفف اليه ولن يسالهم اعطوه او منعوه ولا تحل لهؤلاء المساله ان كانوا قادرين على العمل شباب والله شباب بالامس لقيت شابا فتيا في زي حسن فوقف امامي وسالني فذكرته بالله عز وجل وقلت له ينبغي ان تاخذ بالاسباب وان تستعين بالله وكثير من الاماكن تبحث عن من يقوم بالعمل لكن ما... العمل ده لا يفعله العمل ده لا يصلح ومن ماذا تفعل؟ أتكفف أسأل الناس والمسألة تأتي يوم القيامة كما في الصحيح نكتة في وجهه عار علامة في وجهه بل يأخذ بالأسباب وسيجد التوفيق من الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أقدم الأسباب وحسن التخطيط. أولاً اختيار الصديق الصالح الذي يعينه في سفره والصديق أو الرفيق قبل الطريق. فإن وفقت لصاحب صالح في سفر فهو أفضل ما تحصله. أي فعل أي يعينك، أي يذكرك بالله، أي صبرك على لئواج السفر وعلى شدته هذا صديق صالح يرفض بيدك ويعيدك وينصح، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم صديقا صالحا وهو أبو بكر رضي الله عنه ثم إنه أخذ بالأسباب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جهز ناقتين مدة ثلاثة أشهر قام بعلفها وأحسن علافها لانها ستسافر وتطم مشاقق الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم ابى ان ياخذها هكذا بل أصر صلى الله عليه وسلم ان يشتري الناقه من ابي بكر لانه اراد ان يكون هذا العمل الصالح خالص لله عز وجل ولو كانت دين ان نشتريها او نصدق بعد التسيه يديه عليه حتى يأخذ ثوال الهجرة كاملة صلى الله عليه وسلم لما جهز مقتين اختار الصديق الصالح بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حسن طخطيط سيره اولا ظل صلى الله عليه وسلم مختبئا في غار ثور ثلاثه ايام لانه يعلم ان المشركين سيجوبون مكه طولا وعوضاً للبحث عنه ولو سافر مباشره وخرج الى السفر لادركوه فاختبأ صلى الله عليه وسلم مده حتى ييئس هؤلاء القط وهذا من حسن التخطيط ثم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جهازا للاستخبارات ينقل له الاخبار وما يحدث بمكه وهو عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه وكان غلاما فقفا لطنا كما قالت أم المؤمنين عائشه والحديث في الصحيحين رضي الله عنه فكان يجلس ويستمع الى الاخبار ثم ينقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ثم اتخذ ايضا من يموح على العدو فكان راعي ألم ابي بكر رضي الله عنه عامر بن فهيره رضي الله عنه والله ياتي بالغنم فيعصي آثار عبد الله بن أبي بكر الغنم تمر عشان من الدمج ثم ياتي بالحليب للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه ثم اعد الزاد والطعام ايضا لرحلته فكانت عائشة رضي الله عنها وكانت أختها أسماء رضي الله عنها تجهزان الطعام وتلخذ أسماء الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل مع أبي بكر وكانت أيضا تطمئن جدها الذي أصابته الحيرة ماذا ترك أهوكم لكم؟ سبكم كلا رفاجة اما ترك لكم مالا وهو هو الضحاكه جدها فوضعت صره بها بعض الحجاره ترك لنا مالا كثيرا وهذا من حسن التوكل على الله عز وجل كذلك فهو علم انه إن انفق ماله في سبيل الله فان الله سيبارك له في اهله وفي ماله وسيخلف الله عز وجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطط لهجرته تخطيطا صحيحا سليما وهذا يعلمنا كذلك ان ناخذ بالاسباب ينبغي ان نصلى صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه او خدعة فينبغي للمرء ان ينتبه لذلك جيدا ثم اخيرا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حريتا عالما بالطرق فاتخذ, فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن اريق وكان حريتا عالما بالطرق ومنوه على المشركين فاخذ طريق الساحل الطويل كل هذا من حسن التخطيط اقول قولي هذا واستغفر بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع مداره وصار على نهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثول ثلاثة أيام وكان المشركون يسيرون في الطريق يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقفوا على ثوهة الغار على باب الغار وكان أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظروا تحت اقدامهم لرأونا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه بأن العبد إذا احسن التوكل على الله عز وجل وأخذ بالأسباب فإن الله جل وعلا ينصره لا محالة والله جل وعلا يحفظه ومن حفظ الله بتطبيق أحكامه ونشر دعوته وإقامة الدين فإن الله جل وعلا حافظ للعبد من كل سوء قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده اتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يدفعوك بشيء فلن يدفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه واعلم ان النصر مع الصبر فان اسباب التمكين اقسط من اعظم اسبابه الصبر واليقين وحسن التوكل على الله عز وجل قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا انها معيه خاصه تخص اولياء الله الصالحين يحفظهم بحفظه ويتياهم برعايته وعنايته فحفظه الله عز وجل انظر الى علي رضي الله عنه الذي نكث في فراش النبي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون حول دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي في فراش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فطمئنان وسكينه لأنه يعلم أن الله جل وعلا معه وانه حافظ له لأنه يحفظ دين الله عز وجل فما أصابه أي اذى من المشركين رضي الله عنه وأرضاه وما نظر المشركون تحت أقدامهم من الذي أضلهم عن ذلك إنه الله جل وعلا الذي اضل فرعون ان يقتل نبي الله موسى الذي جاءه في صندوق في البحر الى باب قصره في العام الذي يقتل فيه الذكور وان اي عاقل يقول ان هذا الغلام هو من نباك به من نباك الامر الذي في العام تقتل فيه وسده ويسوقه الماء إلى بيتك ثم يحمله ثم يبركه لزوجته إنها عنايه الله يا إخوان احفظ الله, احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ إذا اعتمدت على نفسك خذل إذا اعتمدت على غيرك خذل لكنك إذا توكلت على الله نصبت وحفظت بإذن الله عز وجل لا شيئا ما دام الله عز وجل يؤيده فمن كان الله معه فمن أي شيء يخاف لا تحزن إن الله معنا فحفظهما الله عز وجل من أذى المشركين إن صراقة حينما سار بفرسه مسرعا حتى كاد أن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وابو بكر يتلفت عن يمينه وعن يسال ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسير خلفه من الجهات الأربع خوفا على رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سكينة وطفلان لانه احسن التوكل على الله عز وجل واقام امره كيف يظن عبد اقام امر الله إنه رسول ظن بالله عز وجل فإن كنت سابتا على أمر الله فأنت موفق وأنت موفق الرمال في السحاب دخان فحاول سراقه أن يخرجه فلما استقام انطلق نحو النبي صلى الله عليه وسلم فغاست يدي الفرس في الرمال مرة ثم الأخرى فأدرك سراقه ابن مالك ذلك الصحابي الذكي أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور. وأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ وأن الله جل وعلا سينشر هذا الدين فطالب من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان تخيل النبي صلى الله عليه وسلم خرج طريقا مهاجرا وطن كربه التي يحبها ووطنه الذي يميل قلبه اليه وهو في تلك الحاله ياتيه سراقه يقول اكتب لي كتاب امان إنك امنني لانه علم ان الله سينشر دعوته في رب حافظ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له كتاب امان ثم بشره بأنه سيلبس في يديه سواوي كسرها فما عزّل سواقه؟ كسره كسره ملك الفرس معون ما هذا؟ قال نعم ستلبسها يا سراء ولما مضى الزمان وفتح الله جل وعلا على المسلمين البلاد وأداد لهم العباد وانتشرت الدعوة وهدم الله عز وجل مسكوا رحمه من الله بوصلعيكم يعزكم الله جل وعلا اللهم انسنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم استر عوراتنا وان امروعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا